أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة, إلا صيحة واحدة ما لها من فواقب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة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 قال لقد ظلمك بسؤال نعاجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين, آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب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 ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب.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 ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا يبغي لأحد من بعدي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 وحسن مأب، وذكر عبدنا أيوب إذ ناد ربه أنني مسني الشيطان بنصبه عذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر آل الألباب.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 إنا أخلصناهم بخلصة ذكر الدار وإنهم عندنا لا من المستفيدين الأخيار وذكر اسم عيد واليسع وذا الكفن وكلهم من الأخيار هذا ذكرك فإن للمتقين لحسن مأاب جنة عدن مفتوحة لهم الأبواب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 هنما يصلعونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صادوا النار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 كن الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روح فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون.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 ولا تعلمن نباهه بعد حين